بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هندرس المفاهيم الأساسية بالإنترنت هنعرف يعنيه الإنترنت وهنعرف ما هي مكونات شبكات الإنترنت تعريف الإنترنت هو شبكة مكونة من مجموعة من الشبكات المرتبطة مع بعضها البعض مكونات شبكات الإنترنت واحد أجهزة الكمبيوتر خطوط الاتصال معدات بيتم من خلالها تنظيم عمليات الاتصال البرمجيات اللازمة